Bismillahir Rahmanir Rahim Wan illa وهو بالعفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى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 119. ألكم الذكى ولو الأنفى 110. تلك إذا قسمة ضيزى 111. إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآبا. 124. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ 125. أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ 126. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ 128. لا تغني شفاعتهم شيئا 128. إلا من بعد أي 114. وإذن الله لمن يشاء ويرضى 115. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 116. ليسمون الملائكة تسمية الأنفا 117. وما لهم به من علم 118. إن يتبعون إلا 111. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا 112. فأعرض عمن عم تولى عن ذكرنا 113. ولم يرد إلا الحياة الدنيا 114. ذلك مبلغهم من العلم, ذلك مبلغ من العلم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 119. وأن إلى ربك المنتهى 110. وأنه هو أضحك وأبكى 111. وأنه هو أمات وأحيا 112. وأنه خلق الزوجين الذكر 113. والأنثى من نطفة إذا وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما بقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطرى والمؤتفك تاهوا فغشاها ما غشا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 فاسجدوا لله وعبدوا